صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله الله كان الكلام فيما ذكره السيد الإمام قد روحه من ان العدوله من احدى الصلاتين الى الاخرى على طبق القاعده فمثلا العدول من العصر الى الظهر او العكس على طبق القاعده والوجه في ذلك أن الظهر والعاصر ليسا مختلفين بحسب الحقيقة، بل حقيقتهما واحدة، وصورتهما واحدة. وهي اربع ركعات قربيه وانما الفارق بينهما في امر عرضي وهو ان صلاه الظهر هي الاربع التي أُمِرَ بِهَا فِي أَوَّلِ الزوال فَمَا أُمِرَ بِهِ فِي أَوَّلِ الزوال فَهُوَ ظُهْرٌ وَهَذَا هُوَ الفارق بَيْنَ الفريضتين وَلِأَجْلِ هَذَا الْفَارِقِ يلزم المكلف أن يأتي بالصلاة بقصد هذا العنوان أي عنوان ما أمير به أولا إلا أنه Ma ja, je al het mukalef en je brengt het fahu, unwan leisa hua ajah u salat. Bel ma ja, je brengt al het mukalef unwan وهو المأمور به اولا هو طبيعي الصلاه فلاجل ذلك لو فرضنا ان المكلف صلى ركعتين بقصد صلاه الظهر ثم التفت إلى أنه قد أتى بالظهر وهو مأمور بالعاصر فعدوله إلى العصر لا يحتاج إلى دليل خاص لأن الفريضتين متحدان حقيقة وصورة والفارق بينهما أن يأتي بي طبيعي الصلاه بقصد المامور به اولا او المامور به ثانيا وما دام المكلف مشتغلا بالصلاه فالقصد ما زال ممكنا وبيده فلذلك متى ما قصد بهذه الصلاه التي هو فيها ان تكون مضاف لما أمر به اولا أو ما أمر به ثانيا صحت وتمت ويلاحظ على ما أفاده قدس سره اولا بأن هذا التوجيه لكون العدول على طبق القاعدة إنما ينفع في الظهرين وإلا في العشاءين من الواضح أن المغرب والعشاء مختلفان صورتان واختلافهما صورتان كاشف عن اختلافهما حقيقتان وبالتالي المانع من العدول قائم بالعشاءين ان لم يكن قائما بالظهرين وثانيا وهو المهم ثانيا ما هو الغرض من هذا التوجيه الذي ذكره إن الغرض من هذا التوجيه إثبات أن العدول على طبق القاعدة ولكن الوصول إلى هذه النتيجة وهي أن العدول على طبق القاعدة لا يدور مدار ما بحث فيه وهو هل أن الفرق بين الظهرين حقيقي أو عرضي هل أن الظهرين مختلفان بالحقيقة أو مختلفان من خارج عن الحقيقة وهو مسألة الأمر البحث في هذه الجهه لا يؤدي إلى الوصول إلى هذا الغرض والسر في ذلك أن كون العدول على طبق القاعدة أو ليس على طبق القاعدة يدور مدار أن الخصوصيه المأخوذة في الظهر أو العاصر هل هي قصدية أم هي انطباقية؟ سواء كانت تلك الخصوصية جوهرية أو عرضية, عرضية. بأي خصوصية قلنا سواء قلنا إن الخصوصية المقومة للظهر خصوصية واقعية في علم الله لا نعلم عنها أو قلنا بأنها خصوصية جاءت عن طريق الامر فالاربع المامور بها في اول الزوال هي الظهر على ايه حالين هذه الخصوصيه انطباقيه يعني قصدت املا تقصد هي مائز بين الظهر والعاصر اما ان هذه الخصوصيه شنو قصديه فما لم تقصد فلا شيخ إبراهيم فلا مائز فإن قلنا بأن الخصوصية انطباقية قصيدت أم لم تقصد هنا يكون العدول على طبق القاعدة لانه متى ما أتى بأربع ركعات قربة إلى الله تعالى كانت تلك الأربع الركعات هي ما أمر به أولا لأن الخصوصية خصوصية انطباقية فلو التفت بعد ذلك إلى أنه قصد العصر ولم يأتي بالظهر فالعدول على طبق القاعدة لأن الخصوصية المتقومة بالظهر قد قد انطبقت عليها اما اذا كانت الخصوصيه ما يحتاج عدول يعني هو هم يقول ما يحتاج عدول وهم يقول انصراف نفسي قهري وان كانت تلك الخصوصيه خصوصيه قصديه اي تدور مدار القاصد فالعدول دائما على خلاف القاعده لان ما قصد به الركعتين الاولين هو شنو عنوان العاصه اي ما قصد به الركعتين الاولين هو اضافههما لما امر به ثانيا لما امر به اولان فتعقب هذا القصد بقصد أن يكون ما أتى به مضافا لما امر به أولان لازمه أن تكون هذه الصلاة ملفقة من قصدين وصحة الصلاة الملفقة من قصدين خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليلين فإذا بالنتيجة مجرد هذا التوجيه او هذا التبرير لا يوصل الى هذه النتيجه ما لم نلتزم بان الخصوصيه شنو انطباقيه واما اذا كانت العبره بمقام الاثبات وأن مقام الإثبات دل على جواز العدول فلا نحتاج حينئذ إلى أن نبحث هل أن الخصوصية واقعية أم عرضية فقد قام الدليل إثباتا على شنو؟ على جواز العدول وثالثا إن مقتضى ما أفيد من تقوم الطبيعه من تقوم من تقومي الطبيعه بالقصد الاخير بمعنى انه لا تكون ظهرا الا باخر قصد أو لا تكون عصرا إلا بآخر قصد يبني عليه قبل الخروج من صلاته فلازم ذلك يا شيخ ابراهيم جواز العدول من القضاء إلى الأداء وبالعكس ومن الفريضة إلى النافلة وبالعكس ومن المباين إلى مباينه كالجمعة إلى الفجر والفجر إلى جمعة وما أشبه ذلك، فهل يلتزم بهذه اللوازم يا شيخ إبراهيم؟ نعم، هاي يلتزم؟ آه. لا، لا تقول هالعبارة، العبارة الشديدة، قل لا يلتزم بهذه اللوازم. لا أنا رضا نحن بهذه العباده مو فقيق والا كان كان في الاستدلال بلا ضرر على ثبوت الولايه للحاكم الشرعي على تطليق المرأة التي أضر بها زوجها نفترضنا أن الزوج مضر بالزوجة مثلا يعتدي عليها يضربها هل يمكن أن نتمسك بقاعدة لا ضرار لإثبات سقوط ولاية الزوج على الطلاق وثبوت الولاية لمن الحاكم الشرعي ففي النقاش مع الشيخ الأستاذ قدس سرول قلت له أنه قد يتمسك قال هذا لا يقول به متفقه ولا فقيه قلت السيد الحكيم يقول به السيد محسن الحكيم يقول به قال هو اشتباه ولكن فإنت لازم تغير العبارة بعد المقام الفقهاء قل ما يختلف هذا قلنا كفاهم لا يلتزم بقي بس كفاهم <عم> لا يقول لك <تكتشف> انا <أم> التزم مع الملائكه <تكتشف> واما في الفرض الذي افاده وهو من صل من صلى صلّ الظهر في اخر الوقت ثم التفت إلى أنه مأمور الآن بالعاصر لأن الوقت لا يسع إلا مقدار أربع ركعات فإما هو للظهر وإما هو للعاصر والمفروض أنه إذا ضاق الوقت إلا بمقدار أربع ركعات من آخره كان متعينا للعاصر فالتفت المكلف لذلك بعد أن دخل في صلاة الظهر هو قال طبعا على طبق القاعده قال يعدل لا يعدل الى العصر يعدل إلى العاصر على طبق القاعده زين ففي مثل هذا المثال يقال تارتان يدرك ركعه من العصر لو هدم هذه الصلاه ن الآن دخلت في الظهر لكن لو هدمتها لادركت ركعه ركعة من العصر فيجب عليه أن يستأنف ليدرك جنو ركعة من العصر وإذا كان لو لو هدم لم يدرك لو هدم هذه الصلاة لم يدرك حتى ركعة من العصر فتارة نقول بي معقولية الخطأ في التطبيق ووقوعه في العناوين القصدية بمعنى أن هذا المكلف في مثل هذا الوقت قصد ما أمير به وطبق ما أمير به على الظهر اشتباه ثم تبين أنه عصر هنا تصح شيخ براهيب تصح عصرا وأما إذا قلنا بأن الخطأ في التطبيق لا يتصور شنو؟ في العناوين القصديه فإما أن نقول بمقالة المشهور من اختصاص الوقت أي أن مقدار أربع ركعات آخر الوقت لا يصح فيه إلا العصر ما يصح غير العصر وهذا معنى الوقت الاختصاصي الذي ذهب إليه المشهور فلو أن المرأة نقيت من حيضها في وقت لم يبق الا مقدار أربع ركعات أو بلغ المكلف في وقت لم يبق إلا مقدار أربع ركعات فلا أمر في حقه إلا بالعاصر لا مسلك المشهور هذا إذن فهذه الصلاة باطلة أي الصلاة التي قصد بها الظهر باطلة إذ لا يصح في هذا الوقت إلا عاصر وإن كان بعضهم تأمل هذا التأمل أنتم نبحثه وقال تصح قضاء يعني هي لا تصح ظهرا أداء لكن تصح ظهرا قضاء لأن الوقت طلع وقت الظهر طلع وهذا وقت العاصر هذا أنتم نشوفوا تأملوا في هذا الكلام صحيح أو لا هل تصح ظهرا قضاء أولاصا لا تصح ظهرا هذا الوقت لا يصح فيه إلا العاصر هذا نقطة بحثوها زين لا وقت العاصر مقدار أربع ركعات نعم فلا امر لا لا فلا أمره بالعاصر لأن وقتها خرج مثل أي صلاة ما تقدر تأديها وقتها ما زال مقدار من لكن ما تقدر تأديها سقط الأمر لأنه خرج ال... الوقت نظير الآن أنت ما ما, ما قاعد متلبس بالصلاة جلست ولا يمكنك أن تؤدي مقدار ركعة جلست من النوم لا يمكنك أن تؤدي الوقت لم يخرج لكن ما تقدر تمتثل ولذلك السيد استشكل هنا في الصلاة قال اداء أداله تصير قضاء هذا فرع اهم لازم تفكر فيه جلس من النوم وليس ولم يبقى من الوقت إلا بمقدار نصف ركعة ما يقدر حتى ركعة ما يدرجي لو شرع في الصلاة الآن يقصد بها أداء له قضاء سيد الخويس تشكل في قصد الأداء وقصد القضاء ايه قول القضاء خروج الوقت الوقت ما خرج صحيح هو ما يقدر يدرك إلا أقل من رقمه الوقت ما خرج وإذا تقول يقصد الأداء فهو غير قادر على ذلك إذن بالنتيجة يأتي بها بقصده القرب المطلق مهم وإن لم نقل بالوقت المختص كما هو مسلك السيد الخوي وتلامذته ليس عندنا وقت مختص وانما هناك تزاحم ففي مقدار اربع ركعات من اخر الوقت هناك تزاحم بين الظهر والعصر والشارع قدم العصر عند التزاحم بحيث لو عصى المكلف الامر بالعصر واتى بالظهر صحت بالامر الترتبي لانه لا تصح فيه صلاه غير العصر لا غايته ان هناك تزاحم والشارع قدم العصر فبناء على هذا يعني على هذا التحليل تصح صلاته ظهرا لماذا لان الامر بالعصر ساقط حيث لا يمكنه امتثاله لانه لو هدم هذه الصلاه فليس عنده حتى مقدار ركعه للعصر فالامر بالعصر ساقط لعدم القدره على امتثاله واذا سقط الامر بالعصر فلا مزاحم للامر بالظهر وحينئذ تصح منه ظهران فافهم واغتنم وتامل هذا تمام الكلام في هذه الصورة هذا كل كلام نجمع من يوم كان في صورة واحدة ندخل الآن الصورة التي بعدها وهي ثالثة رابعة خوف. شيخ حسن أذكر مني المطالب هذه سيخاف الكرشيه مالي سوره الرابعه احسنت يا شيخ اذا تذكر وهو في الوقت المختص وكان التذكر بعد الفراغ كما لو صلى العاصر في الان الاول من الزوال غافلا عن الظهر او معتقدا انه اتى بها او شرع في العشاء في الان الاول للمغرب فعلى المسلك المشهور من في تفسير وقت اختصاص حيث يقولون من اول بمقدار اربع ركعات خاص بمن بالظهر او بالمغرب فعلى المسلك المشهور في تفسير وقت الاختصاص من عدم صلاحيته لغير صاحبة الوقت يعني لا يصح في هذا الوقت الا الا الظهر لا مناص من الحكم شنو بالبطلان لا لأجل الإخلال بالترتيب لا لأن الترتيب شرط ذكري وهو غافل فالترتيب غير معتبر في حقه أو لأجل حديث لا تعاد وإنما بطلانه لأجل اختصاص الوقت بالظهر هذا على رأي المشهور وأما على المختار يعني المختار عند سيدنا قدسة سره من تفسيره بعدم مزاحمة الشريكة لا تجيب شريكة شيخ براهيم بعدم مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت عندك صاحبة الوقت ما عندك تجيب شريكة رعاية للترتيب إذن فغايته أن الأمر الفعلي جنو بالظهر من باب تقديمها على مزاحمها لا أكثر فيقول بأنه إنما يجب الأمر بالظهر هنا في هذا الظرف لأجل مراعاة جنو الترتيب وبما أن مراعاة الترتيب في فرض الالتفات وهو غير ملتفت فلا مقتضي للبطلان فتصح صلاته عصران بل حال الوقت المختص حال الوقت المشترك هو أصلا وقت مشترك في الواقع مو وقت مختص إلا من ناحية الترتيب المنفي في شرطيته بالدليل الخاص أو بحديث لا تعال هذا هو الفرع فرع احنا مخلصين منه فرع احنا ما متكلم في كلام فيه واضح إنما ننقل الكلام إلى كبرى المسألة هل أن ما ذهب إليه المشهور من اختصاص أول الوقت بمقدار أربع ركعات هو الصحيح أو ما ذهب إليه سيدنا وأمثاله من أن المسألة مسألة تزاحوم وليس هناك وقت اختصاصي والصحيح أيهما الصحيح هذا ما نريد جنو أن نبحث عنه وقد بحث عنه سيدنا الخوئي قدس سره في نفس هذا الجزء الذي هو جزء أحد عشر من الموسوعه صفحه 104 حيث تعرض سيدنا قدس سره الى أدلة القول بالاختصاص الذين يقولون باختصاص اول الوقت بمقدار اربع ركعات جنو بالظهر واختصاص اخر الوقت بمقدار اربع ركعات بالعاص ما هي ادلتهم الدليل الأول ما عن صاحب المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو في على بعض الوجوه. ولا ريبه ان ايقاع العصر في اول الوقت على سبيل العمد شنو غير مشروع فاذا لم يجز ايقاع العصر في اول الوقت حال الالتفات فهذا كاشف عن اختصاص اول الوقت بشنو بالظهر بل حتى في حال النسيان طور يعني كان ناسيا واتى بالعصر رباله اتى بالظهر وكذا مع النسيان لعدم الاتيان بالمأمور به وهو العصر على وجهه وهو كونه بعد الظهر, الظهر. وانتفاء ما يدل على الصحه مع المخالفه هنا علق عليه سيدنا قدس سره والتعليق في محله قال اما اولا فلمنع قوله اللي قال بعدين في الاخير فلمنع قوله وانتفاء ما يدل على الصحه فان الدليل على الصحه في فرض النسيان شنو موجود اما الروايات الخاصه واما حديث لا تعاد حيث اخل بالترتيب نسيانه وثانيا لو سلمنا مع صاحب المدارك سيد محمد العاملي لو سلمنا مع صاحب المدارك أن لا تصح صلاة العصر قبل الظهر حتى في فرض النسيان فبإمكاننا شو السيد الخوي وين راح فبإمكاننا تصوير صلاة عصر بعد الظهر وفي أول الوقت وذلك كما لو فرضنا انه دخل في صلاه الظهر قبل دخول الوقت بان فحص ونتيجه فحصه اعتقد ان الوقت قد دخل فشرع في صلاه الظهر وانهاها معتقدا أن الوقت داخل وقد دخل الوقت فيها لكن في آخر آخر جوز كما لو دخل وقت الظهر وهو في هذه الصلاة في التشهد قبل التسليم فتشمله صحيحة لا اسماعيل ابن رباح التي مر الكلام في سندها من ان من راى انه في صلاه الظهر فدخل الوقت وهو في الصلاه فان صلاته صحيحه فقد صحت صلاته شنو ظهرا ثم بعد ان سلم شرع في العصر فالعصر هنا قد وقعت في أول الزوال أي الوقت المعد أنه مختص بالظهر فماذا تقول يا صاحب المدارك الآن فإن هذه عاصر وقعت بعد ظهر صحيحة ببركة النصوص الخاصة فلو كان الموجب لاختصاص الوقت بالظهر أنه لو أوقع العصر لكانت فاسده فهذا الموجب غير مضطرد إذ يمكنه أن يوقع عصرا صحيحة في بعض الصور في أول الوقت في أول الزوال والحال مع أن القائلين بالاختصاص يلزمهم القول لأنهم يقولوا بمقدار أربع ركعات شيخ علي مع أنهم يقولون بمقدار أربع ركعات شنو خاص بالظهر يلزمهم شنو هني؟ الانتظار إذا فرغ من الظهر ثم انكشف لأنه استوى الوقت داخل مر على دخول الوقت شنو دقيقة أو ثواني فعليه الانتظار الى ان ينقضي مقدار اربع ركعات لانه لو اوقع العصر حينئذ لوقعت فاسده وهذا الدليل لا يدل على ذلك في مثل الفرد بل لا مانع من الالتزام بصحه وقوع العصر في اول الواقع اغاي اخوي هذا. توسعه من الشارع في هذا المورد لصلاه الظهر امس كيف توسع ان صلاه الظهر صار وقت المختص هذا الوقت اللي اللي اوقع فيه الصلاه احسب شيخ ابراهيم جابه جابه حاي زين حايت واحد يعني تعلم شلتفت شنو قال شيخ ابراهيم شنو قال قال <تصفيق> <تصفيق> Maar hij is Hij is er niet. Hij is er الوقت الذي يدخل أثناء الصلاة فنزل الصلاة التي يدخل الوقت أثناءها منزلة الصلاة المأتي بها في الوقت فبناء على هذا التنزيل واللازم العرفي لهذا التنزيل التوسعة في أول الزوال فان لازم هذا التنزيل التوسعة في عنوان أول الزوال وحينئذ قد مضى أول الزوال بسبب هذا التنزيل المختص بالظهر أحسنت يا شيخ براهي إذن شلون تشكل على صاحب المدارك دليل صاحب المدارك شنو الرد عليه إذن يعني السيد الخوئي يرد عليه بهذا الرد انت شنو ترد عليه صاحب المدارك يقول لا معنى لوقت الفريضه الا ما جاز ايقاعها فيه وحيث لا يجوز ايقاع العصر في اول الزوال اذا اول الزوال وقت للظهر لازم اول يكون ايش شرط دخل الوقت الان هو ما استدل بالروايات هو قاعد يستدل دليل عقلي بقى فنقول بان عدم جواز ايقاع العصر في اول الوقت لمشكله اخرى وهي مشكله الترتيب لا تستلزم ان يكون اول الوقت مختصا بالظهر فان المقصود بالاختصاص بطلان غير الظهر فيه لاجل الوقت لا لاجل شرط اخر كما هو ذكره السيد الخوئي في مناقشات أخرى زين. دليل ما عن المختلف كذا يأتي هذا بعدين السيد الخوي صفحة 105 راجعوا المطلب لا تقولوا احنا ما نجيب مصادر نجيب من جيب الصفحة او هذا صفحة 105 جايب دليل عن المختلف اليوم بس بس كتاب واع لا كتابين, كتابين. كتاب لا كتابين كتاب ناقل عن المختلف استدلال على الاختصاص ومناقشنا ولكن هذا السيد الخوي ولكن سيد الإمام جايبنا عبلا كبيره مناقشة صاحب المختلف والسيد الخوي ناقش صاحب المختلف بأربعة اسطر السيد الإمام عليه عليه نشوف الصفحة تراجعوها حتى لا بلى صفحة 132 وثلاثين ها تراجع كلام الإمام صفحة 123 من كتاب الخلل متعرض لإشكال صاحب المختلف وباحثنا بحث عقلي صح ما يصوح معقول غير معقول ممكن غير ممكن ومتعرض لرأي أستاذه المحقق الحائري ومتعرض لرأي المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ومناقشنهم وبعدين باني على جواب من الأجوبات فراجع وقتنع